أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلب تروب في أدنى الأرض وهم من 113. ويغلبهم سيغلبون في بضع سنين 115. لله الأمر من قبل ومن بعد 116. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وَاللَّعْزِيزُ الرَّحِيبُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هم غَافِلُونَ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 كثيرا من الناس في لقاء ربهم لكافرود أ ولم يسير في الأرض فيظهر كيف كان عاقبة الذين من قبله كانوا اشَدَّ مِنْ ذِمْقَةٍ وَأَثَارَ الْأَرْضَ وَعَمُرُهَا أَكْثَرُ مِمَّا عَمُرُهَا وَأَثَارَ الْأَرْضَ وَعَمُرُهَا أَكْثَرُ بِمَّا عَمُرُهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنِ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 الله وكانوا بِهَا يستهزئون. الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجع ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون.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 بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة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 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبَتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 117. كل له قانتون 118. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلَّكُمْ هل مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فأنت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 وَإِذَا أَذَقُنَا نَاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِفُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ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 أيذ الناس ليذيقهم بعض الذي يعمل لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فاظر كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القريب من قبل أي يأتي يوم اللام ردد له من الله يوم إذ يصدعون من كفر فعليه كفره.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 الرياح مبشرات وليثيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحباً فيبصقه في السماك كيف يشاء فيبصقه في السماك كيف يشاء ويجعله كسفن فترى الودق يخرج من خلاله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 فيوم إِذِ الَّآيَ فَعُوَ الَّذِينَ غَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ وَلَقَدْ ضَابَّنَا لِلْنَاسِ فِي هَذَا الْقُوَّانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جَتَّهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَوُواْ إِنَّ أَنْتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ